دون ولا كلا يشعون، وإذا قيل لهم آمنوا كما.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 فهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق تجعلونا صابعهم فيه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 فأتوا بصورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار تجارتُ أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. غنى من قبل وأتوب به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهر، ولهم فيها أزواج مطهر، وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي.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 و ما يضل بي الفاسقين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 وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أبؤني؟ فقال أبؤني بأسماء. لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم قال يا وَلَمَّا قُلْ لَكُلْ مِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُغَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآلَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وان كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتنكون من الظالمين فاذلله الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقل ما بقوا بعضكم لبعض العدو، ولقون في الأرض مستفرؤ ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه فتاب عليه. يَأْتُونَ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّهُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 بعد ذلك لعلكم تشكون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْوَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْ لَدُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدُوا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لَكُمْ خَطَايَكُمْ الْمُحْسِنِينَ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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحدا فدع لنا ربك يخرج لنا فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من بق وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدون الذي هو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 وَذْكُمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُوْتُم مِنَ الْخَاسِدِينَ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 122. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الماظرين قالوا تشابها علينا إن البقرة شابها علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وَلَا تسمي الحرث مسلمه لا شيء تفيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فادراؤتم فيها والله مخرج من كنتم تكتمون فَقُلْ نُضِّبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ لَهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ وإن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 فَتَطْمَعُونَ اَن يُمّنَ لَكُم وَقَد كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمن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 بَإِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظْنُونَ فَوَإِلَّا الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأْيِدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْيَشْتَوُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَإِلَّا لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَإِلَّا لَهُمْ مِمْ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 لَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِي منو وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله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 إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هاردون فسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإئتكم سارت فادوهم وهو محروم عليكم إخراجهم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 فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَنقُدُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ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 بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفوا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بوضب على وضب وللكافرين عذاب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 ولقد جاءكم موسى ببينات ثم تخذتم لا إجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا مفاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناك بقوته واسمعوا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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْتَصَمُوا فَإِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فَلَا يَشْتَرِي أَنفُسَهُمْ وَلَا يَشْرَكُونَ مِن دُونِهِ وَلَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ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 جبريل وملكالف إن الله عدو للكافرين ولقد أزلنا إليك آيات بينا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 نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تكلّ الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تكلّ الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أزل على الملائكة بباب لها روت وما روت أحد حتى يقولا إنما نحن في سنن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضار نبه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يرضه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 لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليل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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمورب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولداه سبحانه بل له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 ظلتم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعت ولا هم ينصرون.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 آمن وامن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان تطهر بيتي للطائفين والعاكفين واركعوا السجود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 وَمَنْ يَرْبُعَ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَا سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ يَصْطَفَ إِنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ عَبْدُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا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 ما كانوا يعملون؟ وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وهيما وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما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 قائم وكذلك جعلناكم امه وتكنوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي انتم عليها إلا لنعلم الا لنعلم من رسول ممن ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إلمانكم إن, إن الله بالناس لرؤو خرا اذن را تقلب وجهك في السماء فلن ولي انك قبلة ترضاها فَوَلِلْوَجْهَكَ شَقْرَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْفُ مَنْ كُنْتُمْ فَوَلُوْجُهَكُمْ شَقْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَاللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لنحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كون فَوَلُوجُوهَهُمْ شَقَرًا لَّئِن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا عليكم رسولا منكم يدل عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم فذكروني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 ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيتا واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله علیم. أتابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب فَأَنْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 وتصر في الرياح والسحب المُسَخَّر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 119. ويشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا, القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرامة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا من كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هو بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إن هو لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا.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 من عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إيام تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخن ولحم الخزير وما أهله لغير الله فمن اضطر غير باعه ولا عاد فلا إثم عليه إن الله فور راحي قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداية والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق من بعيد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 وَبِنَاءِ السَّبِيلِ وَالسَّابِئِ وَفِرْنِ قَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُرْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَسِّ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ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 سَن لَا يَنكثُ فِي فَمِ الرَّبِّكُمْ وَرَحْمَتِهِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين, والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إفنه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من نص جنفا او اهمال او اثما فاصلح بينهم فلا اسمع لمن ان الله غفور رحيم يا صِيَامُكَ مَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قبلكم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فمن كان مِن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 يُرِيدُ وَنْكُمُ اللَّهُ لِيُسَرَّ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُتْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا الله, ولتكبر الله, ولتكبر اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا عبادي عَنِّي عبادي عني فإني قريب قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث لا نساء وأنتم لباس لهم علم اللَّهُ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتعوا مَا كَتَبَ الله لكم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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت الناس والحج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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم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 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأخر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَإِذَا أُنْغِلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ مَثْوَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ فَوَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِذَا لَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْنَةُ فَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَأْتِيَكُمْ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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه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 وَأَكْثِرُوا مِنَ الْخَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمُ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقِهُونَ قُلِ العفو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 والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللوو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَأُوْفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ وَخُوْرُ رَحِيمٌ وَإِنَّ أَعْزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قَرُوْوٌ ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسليحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموا شيئا الا ان يخاف الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فإن خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدها وَمَن يَتَعْدَ حُدُودَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَيْرًا فَإِن طلقا فلا جناح عليهم أي تراجع إن, إن ظن أي أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم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 الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا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 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف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 فإذا بلغنا أجلهن فَلَا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وَلَا جناح عليكم فيما عرضتوا به من خطبة النساء أو أثناء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 ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن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 الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجلا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مما لم تكونوا تعلمون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 قاتل في سبيل الله. قال هل عصيت إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوا تَمَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهَا ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملك تابوت فيه سكينة من ربكم، وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أتى جب التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وأل هارون، وبقية. وما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فَمَن شَرِبَ مِنْ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ ارْتَادَ فَهُنَّ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَم ما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم متلاق الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا افرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ تلك آيات الله نثلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل خضينا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات بروح القدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمنوا من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن يفعل ما مَا یا ایوه الذین آمنوا انفقوهم ما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع ویع فيه ولا خلت ولا شفاعة والكافرون الظالمون الله لا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 ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة مثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون فأتي بها من المغرب فرهد الذي كفر والله سُرُونَ لَنِيكَ حبة أربت سبع سناب في كل صوبلة مئة حبة والله. الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذي يوفقون أوله المبتغاء مرضى الله وتسبيت من أرفس كمثل جنة كمثل جنة بر أصابها 121. فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير 122. أيعد أحدكم أن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 109. ويكفر عنكم من سيئاتهم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي لمن يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما إلا ابتواء وجه الله وما تنفقوا من خيره يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهلون يا أمن التعفق تعرف بسماهم لا يسألونه الناس إلحافا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 سَلَف فَلَوْ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ الرِّبَا يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الفار الهذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خير لكم أم كنتم دعمت أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا, واستشهدوا شهيدين من رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان من إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبشه هداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقروا للشهادة وأدنى أن لا ترتهوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تفتبوها وأشهدونها و I'm